او ابائهم او اباء اعلتهن او ابنائهن او ابناء اعلتهن او اخوانهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن